And we are the ones who are the ones who are the ones who are the ones Yah, yah, yah, yah, يا yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, شوية كل قارس بوفس بوف أول لحضر الحججية يوم كتب تعالا شوف قبل الفجر بشوية يوم كتب تعالا شوف قبل الفجر بشوية كل قارس بوفس بوف أول لحضر الحججية الحق حسين الصواف والحق محمود حسان والحق رضا عيسى والحق عاد عيسى وحساب محمود حسان والحق احمد رضا عيسى والحق صلاح حسان ابو بريجة بليتر ورحمة احمد محمد يا وله يا ببري شكلي تمني لو كان من مزايه اوعى الهنادوا شبكوا لك من طعنه لك شب شهوه لك من طع حب لياني حللي روحي المتعالى يشوف يا مكتبي جد بالشوي يا بالناهم صفوف الصفوف حول الحضرمه الحجازيه يا ما في جبل سموه يا ما في جبل سموه يعطو دخان ويني يا يا يا يا حبيبي حبيبي حبيبي يا crazy. I will miss her. يا حبيبي يا ما في الجبل سوى يعبد بخالاوي يا كل مع اللحلا يا كل سوء مع اللحلا هو تلجالي حلوي وياكربك على شوف قبل الفجر بشوية وأنا مالي وتابع انا انا مالي وناهض يا اللي تسلم لي يا ناري ياخذ لي صبحك مني يا دهاني لي صبحك مني لذل نفسي ورحل الضاع تعرف اهدارا مني يا تجرا يا تجرا يا تجرا يا تجرا ويا تجرا قلب حد بيتجرا يا تجرا نظره راع للله ده احنا خيار مستنيين منك نظره راع للله ولو مره ده احنا احبابي يا نضره يا نضره احنا احبابنا لنا بيه يا نضره لما قلب حد فيها يا نضره ياني صبرك يا قلبي شوي عليه بكرة السوق والوادي احدث عن الباب يا بالليل عبد عن بالي يا نار يا مدى محبي الكريمة وأهل البيت افرح يا قلبي مدى محبي الكريمة وأهل البيت ياريتني أقبل العمر ياريت في حبهم وفحب الله وكل العشقين ستنا الحسين كل العشقين زل عبدية ونقلب حبك يا تدرى يا تدرى يا تدرى يا تدرى يا تدرى يا تدرى يا تدرى قلبي قل لحبيبة نين الكريمة ولا الحسين عشق تناد على اللي دين يا نسل أكرم خلق الله وكل العشين يا تدرى عالب وارفين كلنا نشكي ابل العالمين وانا القلب حبك يا طار يا يا يا يا يا علي انا, أنا ولا بي يا ابو علي علي لما لم لي بايدي لما لم ابو هيك في دي دي لما علي وعد علي يا ابو عشق ايدي يا منهدد ايد المدريا يا منهدد ايد المدريا اروح لي لمن وجدتي اروح لي لمن وجدتي ادي يا روح يا عل الولى عينيه امين اديني وبكاه وحبي يضحك بحاله يا حاله بحاله يا حاله تاني الاني اديني بكا علي علي على المشاه ودي سعاد هي سطاء هي دلال ده اللي, اللي, اللي, اللي يهل ينبي والذي بيحب حبيبي Tawbihi, Dazim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, يا Alhamdulillah, يا Alhamdulillah, يا Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, يا دايم يا ابو يا مصطفى سر الوجد يا مصطفى سر الوجد ما لي منه دهلبا مجنون ونبي جنون الحب يا اللي بالهوى يلعب في الارواح يخلي دمي اللي وكلنا عشقين يا دارا يا ابو عيسى وكلنا عشقي يا دارا يا ابو حسان يا دارا وانا قلب حبك يا تجارا يا تجارا يا تارا يا انت يا رب سلمتك امير ربيب نصيري ولا يا رب سلمتك امير ربيب نصيري ولا أغريب نجل طواب البديل عدينا بنغ على الإيمان سيدنا الحسين قبل عالمين سيدنا الحسين قبل عالمين ومن بعد استراحه شويه في وصله ثانيه جايه بعد في استراحه <تصفيق> ازاي